والصُّحْتِ والكَرَاهِيَةِ والبُطْلِ لله رب العالمين وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفات خمس آيات. الآية الأولى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل المؤمنة احترز بها عن قتل الكافر متعمدا احترز بها عن قتل الخطأ فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم قال يونس أكثر النحويين على أنها عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة وسميت بذلك لبعد قعرها يقال بئر جهنم إذا كانت عميقة القعر وقال بعض اللغويين مشتقة من الجهومة وهي الغلظ وسميت جهنم بذلك لغلظ أمرها في العذاب وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وأما قوله تعالى متعمدا فالمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به القتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا المتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ومن من شرطية ومن الشرطية تفيد العموم مؤمنا هو من آمن بالله ورسوله فخرج به الكافر والمنافق لكن من قتل كافرا له عهد أو ذمة أو أمان فهو آثم لكن لا يستحق الوعيد المذكور في الآية وأما المنافق فهو معصوم الدم ظاهرا ما لم يستعلن بنفاقه وقوله متعمدا يدل على إخراج الصغير وغير العاقل لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد وعلى إخراج المغطئ فالذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم جهنم اسم من أسماء النار خالدا فيها أي ماكثا فيها غضب الله عليه الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به وهي من صفاته الفعلية ولعنة اللعن هو قرض والإبعاد عن رحمة الله فهذه أربعة أنواع من العقوبة والخامس قوله تعالى وأعد له عذابا عظيما خمس عقوبات واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ثم جاءت مسألة من المسائل الكبيرة قال ولكن يشكل على منهج أهل السنة الذكر الخلود في النار حيث رتب هذا الخلود في النار على القتل والقتل ليس بكفر ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر وذكر هنا في القتل العم الخلود في النار فجزاؤه جهنم مخالدا فيها وأهل السنة يقولون إنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا بالله أجيب عن ذلك بعدة أوجه الوجه الأول أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن لكن هذا القول ليس بشيء لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا فإذا قيل إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن فهذا غريب لأن الكافر جزاؤه الخلود في النار قتل المؤمن أم لم يقتل فهذا القول ليس بشيء هذا هو الوجه الأول أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر وقد عجب الإمام أحمد رحمه الله من هذا الجواب قال كيف هذا؟ إذا استحل, قتله إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر وإن لم يقتله وهو مخلد في النار وإن لم يقتله ولا يستقيم هذا الجواب أيضا الوجه الثالث أن هذه الجملة على تقدير شرط أي فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه يعني على قتل المؤمن قتل عند وفي هذا نظر فأي فائدة في قوله فجزاؤه جهنم ما دام المعنى إن جازاه قال فنحن الآن نسأل إذا جازاه فهل هذا جزاؤه فإذا قيل نعم فمعناه أنه صار قالدا في النار فتعود المشكلة مرة أخرى ولا نتخلص فهذه ثلاثة أجوبة لا تسلم من الاعتراض الوجه الرابع أن هذا سبب ولكن إذا وجد مانع لم ينفد السبب كما نقول القرابة سبب للإرف فإذا كان القريب رقيقة لم يرث لوجود المانع وهو الرق فنقول هذا الفعل سبب للخلود وإذا كان الفاعل مؤمنا فلا يخلد في النار ولكن يرد علينا الإشكال من وجه الآخر وهو ما الفائدة من هذا الوعيد إذن قال الشيخ الشاريخ رحمه الله فنقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد فعل السبب الذي يخلد به في النار وحينئذ يكون وجود المانع محتملا قد يوجد وقد لا يوجد فهو على خطر عظيم جدا والمانع هو الإيمان هذا الفعل سبب للخلود هذا هو الوجه الرابع أن هذا القتل سبب لكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب كما تقول القرابة سبب للإرث ولكن القاتل لا يرث وكذلك إذا كان القريب رقيقا فإنه لا يرث مع أن السبب قائم ولكن وجد المانع وهو الرق أو القتل هذا الفعل سبب للخلود إذا كان الفاعل مؤمنا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 لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وهذا رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه حتى يخرج منه وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سببا لكفر وحينئذ يموت على الكفر فيقلد فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب فالقتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان على الكفر والكفر سبب للتخليد في النار فذا ترى سبب السبب على هذا التقدير في هذا الوجه فعلى الشيخ الشارف رحمه الله وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكاء الوجه الرابع أن قتل المؤمن سبب للخلود في النار فإذا وجد المانع لم ينفذ السبب الفعل الذي هو القتل العمد للمؤمن سبب للخلود في النار والإيمان سبب لعدم الخلود في النار فإذا قيل وما الفائدة إذا من الوعيد قل الفائدة أن الذي يقتل مؤمنا متعمدا قد جاء بالسبب بيقين فأتى بالسبب تحقق السبب الذي يفلد به في النار وهو قتل المؤمن عمدا وحينئذ يكون وجود المانع محتملا لأنه لا يدري على أي شيء يموت قد يموت مؤمنا وقد يموت كافرا قد يوجد المانع وقد لا يوجد فهو على خطر عظيم فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سبباً للكفر، ويكون الكفر سبباً للخلود في النار فيكون في هذه الآية على هذا التقدير ذكر سبب السبب القتل عمداً سبب لأن يموت الإنسان كافراً والكفر سبب للتخليد في النار هذا وجه وهو وجه وجيه جدا الوجه الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل وليس المراد به المكث المؤبد لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل كما يقال فلان خالد في الحبس والحبس ليس بدائم ويقولون فلان خالد خلود الجبال ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفا فياظرها قاعا صفصفا وهذا أيضا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب فنقول إن الله عز وجل لم يذكر التأبيد لم يقل خالدا فيها أبدا بل قال خالدا فيها والمعنى أنه مات ثم مكثا طويلا فهذا وجه أيضا في بيان حكم قاتل المؤمن عمدا الوجه السادس أن يقال إن هذا من باب الوعيد والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من العدل إلى الكرم والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وأنشد عليه قبل الشاعر وإني وإن أوعدته أو لمخلف إعادي ومنجز موعدي فإذا إخلاف الوعيد انتقال من العدل إلى الكرم والانتقال من العدل إلى الكرم كرم فالوعيد يجوز إخلافه هذا أيضا وجه وديه أوعدته بالعقوبة ووعدته بالثواب وعدته بكذا هذا في الثواب أوعدته دخلت عليه ألف الإزالة أو ألف النفي، كما قال الشيخ سابقاً. فهي تزيل تلك العدة بإعطاء الثواب وأوعدته بالعقوبة مخلف إعادي ومنجز موعدي أنت إذا قلت لابنك والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذه العصا، ثم ذهب إلى السوق فلما رجع ضربته بيدك هذا العقاب أهون على ابنك فإذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم عن فهذا كرم يعني إذا توعده الله رب العالمين بالخلود في النار ثم لم يخلده في النار فأخلف هذا الوعيد فهذا كرم من الله رب العالمين قال الشيخ ولكن هذا في الحقيقة فيه شيء من النظر لأننا نقول إن نفذ الوعيد فالاشكال باقل وإن لم ينفذ فلا فائدة منه هذه ستة أوجه في الجواب عن الآية وأقربها الخامس ثم الرابع الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل وليس المراد به المكث الدائمة وفي اللغة يطلق الخلود على المكث الطويل فلان خالد في الحبس وهذا جواب سهل لا يحتاج إلى كعب وكذلك الوجه الرابع وهو أن هذا سبب ولكن إذا وجد المانع وهو الإيمان لم ينقذ السبب وعليه فيكون التقدير في الآية أن الله تبارك وتعالى ترى سبب السبب فالقتل عمدا سبب لأن يموت الإنسان على الكفر والكفر سبب للتقليد في النار هذه مسألة من المسائل المشكلة جدا هل قاتل المؤمن؟ عمدا يخلد في النار أو لا يخلد في النار على قاعدة أهل السنة في الاعتقاد أنه لا يخلد في النار إلا من مات كافرا وعليه فمن قتل مؤمنا متعمدا فإنه وإن دخل النار ومت فيها ما ماتف إلا أنه لا يخلد في النار خلود الكفار الأصليين هذه قاعدة أهل السنة ولكن العلماء وإجماع الأمة كما سيأتي على أنه لقاتل النفس المؤمنة عمدا توبة وأنه إن قتل المؤمنة عمدا ثم جاء بالتوبة فإنه لا يستحق الخلود في النار فهذا الأمر كما ترى أمر من الأمور التي فيها كثير من الإشكال ويمدغي علينا أن نحرره تحريرا دقيقة هذه ستة أوجه تحفظها واجعلها منك دائما على بان وعلى ذكر أقربها الخامس ثم الراب قال مسألة إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد إذا تاب هل يستحق هذا الوعيد يعني هذا الوعيد لقاتل النفس المؤمنة عمدا إذا لم يته هل يخلط في النار أو لا يخلط في النار مر ذكر ذلك بجميع أوجهه التي قالها أهل العلم وقد حررها الشيخ الشارح رحمه الله تحريرا حسنا مختصرا رحمه الله رحمة واسعة ثم ساق هذه المسألة إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد والجواب لا يستحق الوعيد بنص القرآن إذا تاب القاتل للمؤمن عمدا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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات قال وأيضا يدل على ذلك الحديث المتفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسع وتسعين فألقى الله في نفسه التوبة فجاء إلى عابد فقال له إنه قتل تسع وتسعين نفس، فهل له من توبة فالعابد استعظم الأمر وقال ليس لك توبة فقتله فأتم أو كمل به المئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن إن أرضك هذه أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى فاعبد الله على ملتهم فسافر الرجل خرج مهاجرا من بلده إلى البلد الطيبة فوفته المنية في أثناء الطريق اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أقول ملائكة الرحمة إنه خرج إلى ربه تائبا وتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأنزل الله تبارك وتعالى بينهم حكما وقال قيس ما بين الموضوع الذي مات فيه وبين القريتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها فكان أقرب إلى الأرض الطيبة يعني التي ذهب مهاجرا إليه فقبضته ملائكة الرحم وفي رواية أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي فقاسوا ما بين الموضوع الذي مات فيه والبلدين فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة فهذا دليل قال الشيخ فانظر كيف كان من بني إسرائيل فقبلت توبته مع أن الله جعل عليهم آصارا وأضلالا وهذه الأمة رفع عنها الآصار والأغلال فالتوبة في حقها أسهل وإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة قال فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة وهذا أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة فالجواب من أحد وجهين إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورآ أنه لا يوفق للتوبة وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به فحملها على استبعاد أن يكون ابن عباس استبعد أن يكون للقتل عمدا توبة ورآ أنه ما دام قد تورط في هذا الإثم فإنه لا يوفق للتوبة وإما أن يقال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول لأن القاتل عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق المقتول والثالث لأولياء المقتول أما حق الله فلا شك أن التوبة ترفعه لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأما حق أولياء المقتول فيسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم أتى إليهم وقال أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفو والحق لهم. وأما حق المقتول فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا يعني لو أنه قتل ده هذا حق أولياء المقتول لو أنهم عثوا عنه هذا حقهم لو أنهم أخذوا الدية هذا أيضا لا يتعلق بالمقتول قتل المقتول فأين حقه ما يؤدى لأوليائه هذا حقه ما يتعلق بالله تبارك وتعالى يصح الله عنه ويغفره ويبقى حق المقتول قال الشيخ رحمه الله على هذا يحمل قول ابن عباس إن أنه لا توبة له أي بالنسبة لحق المقتول يمكن أن يتوب فيسقط عنه حق الله ويسلم نفسه لأولياء المقتول وحينئذ يستوفون حقهم منه إما بالديع أو بالقصاص أو بالعفو ولكن أين حق المقتول؟ يظل حق المقتول عالقا فلا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا قال على هذا يحمل قول ابن عباس أنه لا توبة له أي بالنسبة لحق المقتول قال على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة النصوحة فإنه حتى حق المقتول يسقط. لا إهدارا لحقه ولكن لأن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفعة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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعموم هذه الآية يدل على أن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا حتى ما يتعلق بحق المقتول ولكن هل يهدر؟ لا يهدر وإنما يجزيه الله تبارك وتعالى به رفعة في الدرجات أو حط للسيئات ويكون قد استوفى حقه على هذه الصورة ولم يهدر له حق قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب في هذه الآية من صفات الله تبارك وتعالى هذه الصفات التي تتعلق بالله تبارك وتعالى وَمَنْ يَغْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ فهذا من صفات الله تبارك وتعالى الغضب وغضب الله عليه ولعنه اللعب وعد له عذابا عظيما الإعداد يعني إعداد العذاب فيها من الناحية المسلكية التحذير من قتل المؤمن عنده حتى لا يتورط الإنسان في هذا المأزق الكبير ويدخل في هذا المضيق الذي يضيق به حتى يهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال المؤمن في فسحة من دينه في فسحة في فضاء وسيع ما لم يرتكب دم حراما، ما لم يسفك دما حرام فإذا ارتكب القتل فقد ضيق على نفسه نسأل الله العافية والسلام الآية الثانية قوله تعالى ذلك بأنه متبع ما أسقط الله وكره رضوان ذلك هذه التي ذكرها الله رب العالمين إشارة إلى ما ذكر في الآيات قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار في قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم رهم؟ ذلك يعني هذا التوفي بهذه الشدة من الملائكة للكفار يضربون وجوههم وأذبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانا من أجل أنهم اتبعوا ما أصخ الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة وكرهوا رضوان فكان توفي على هذا النحو الذي ذكره الله رب العالم يضربون وجوههم رهم فذلك يشير إلى ذلك الذي سبق من قوله تعالى فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم رهم عند الموت هذا التوفي في هذا الذي ذكره الله رب العالمين فنسأل الله أن يقبضنا على الإيمان ذلك أي ضرب الوجوه والأدبار يتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بأنهم الباء هنا للسببية، ذلك الذي ذكره الله رب العالمين بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهه رضوان، أي الذي أسخط الله، فما هنا موصولة؟ اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. والسخط والسخط تقول سخط عليه وسخطه سخط عليه وسخطه فهي يمكن أن تتعدى بنفسها سخطة أو تتعدى بالحرب وسخط عليه سخطا وسخطا أي كرهه وغضب عليه ولم يرضى فالسخط والسخط بمعنى فالله تبارك وتعالى لما اتبعوا الذي أسخطه وصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل توفتهم الملائكة عند الموت على هذا النحو أما ما فيه رضا الله فحالهم فيه قول وكرهوا رضوان أي كره ما فيه رضا فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة أنهم عند الوفاة تضرب الملائكة وجوههم وأدباره في هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا وأما الرضا فقد سبق بيانه وأما السخط فمعناه قريب من معنى الغضب الآية الثالثة قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه آسفونا يعني أرضبونا وأسخطونا والأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط وهو المراد في الآية لأن الذين نفوا هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى لم ينظروا إلا للأسف بالمعنى الأول بمعنى شدة الحزن قالوا هذا منتنع على الله تبارك وتعالى وأما الأسف بمعنى شدة الغضب والصف وهو المراد في هذه الآية فلم يلتفتوا إليه الانتقام انتقمنا منه والمجازات بالعقوبة وهو مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهية والصخت آسفون أغضبون وأسخطون لما هنا شرطية فعل الشرط فيها آسفون وجوابه انتقمنا منه فلما آسفون انتقمنا منه لم يثبت اسم المنتقم مرفوعا لله عز وجل لم يثبت اسم المنتقم مرفوعا لله رب العالمين فلم يثبت إطلاق اسم المنتقم على الله تبارك وتعالى وإنما الذي جاء في الصفة صفة الانتقام جاء على هذا النحو وحديث إفراد منتقم فموقوف كما قال ذو العرفان ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء أي وجاء بذو نوعان، فالذي ورد في القرآن بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على صيغة من هاتين الصيغتين: إن من المجرمين منتقمون، ما جاء في القرآن غير مقيّد بالمجرمين: إن من المجرمين منتقمون، وجاء بذو عزيز ذو انتقام فهذا هو الذي جاء في القرآن العظيم أما المنتقم مرفوعا لله تبارك وتعالى فإنه لم يثبت الحديث لم يثبت بل هو موقوف ولم يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعلوم أنه لا يجوز لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى ولا أن نصفه إلا باسم أو صفة قد ثبت أو ثبتت بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جوابه انتقمنا منهم جواب الشرق لما آسفونا انتقمنا منهم فيها رد على من فسروا الصخط والغضب بالانتقام لأن أهل التعطيل من الأشعارية وغيرهم يقولون إن المراد بالصخط والغضب لانتقام أو إرادة الانتقام ولا يفسرون السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه فيقولون غضبه أي انتقامو أو إرادة انتقامه فهم إما أن يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام غضبه انتقامه بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بالإرادة وجعل التخصيص سببا لإقرارهم بهذه الإرادة هذه السماء جعلها سماء وهذه الأرض جعلها أرض وهذه الجبال جعلها جبال وهؤلاء الأناسي جعلهم على هذا النحو بهذا التخصيص فأثبتوا الإرادة للتخصيص فهم يثبتون الإرادة ويقرون به صفة لله تبارك وتعالى ولكن يقولون في أمثال هذه الصفات هي إما أن تكون كذا أو إرادة كذا كما قالوا في غضب الله تبارك وتعالى وسخطه فقالوا إن الغضب هو الانتقام أو هو إرادة الانتقام ويجعلون الغضب مفسرا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو بالإرادة لأنهم يقرون بالإرادة ولا يفسونه بأنه صفة ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة تليق به لا يقولون بذلك وأما أهل السنة فيقولون بل السخط والغضب غير الانتقام بل الانتقام نتيجة الغضب والصخط فما نقول إن التواب نتيجة الرضا فالله سبحانه وتعالى يسقط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم ويكون الانتقام نتيجة الغضب والصخط وإذا قالوا إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل يقول فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا ونقول بل العقل يدل على الصخط والغضب فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على الصخط والغضب وليس دليلا على الرضا ولا على انتفاء الغضب والصخط قال ونقول هذه الآية فلما آسفون انتقمنا منهم فردوا عليه لأنه جعل الانتقام غير الغضب لأن الشرطة غير المشروب فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا انتقمنا منه ولو كان كما يقولون لكان تقدير الآية فلما أغضبونا غضبنا منه والشرط لا بد أن يكون سوى المشروب فإذا كان الشرط هو المشروط فكيف يكون هذا نظما صحيحا مستقيما على قواعد العربية وفيها أنه الشرط سوى المشروط وهم إذا أخذوا بذلك وقالوا إن الانتقام هو الغضب فإن الشرط يكون عين المشروط فلما آسفونا انتقمنا منه انتقمنا أي غضبنا وآسفونا يعني لما أغضبونا لما أغضبونا غضبنا منه فهذه الآية ترد عليها قال مسألة بقي أن يقال فلما آسفونا نحن نعرف أن الأسف الحزن والندم على شيء مضى على النادم لا يستطيع رفعه فهل يوصف الله بالحزن والندم الجواب لا قال ونجيب على الآية بأن الأسف في اللغة له معنيان المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن مثل قول الله تعالى عن يعقوب يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن ويطلق الأسف على الغضب فيقال آسف عليه يأسف بمعنى غضب عليه المعنى الأول ممتنع بالنسبة لله عز وجل الذي هو الحزن والندم هذا لا يجوز في حق الله والثاني مثبت لله يعني الغضب لأن الله تعالى وصف به نفسه فقال فلما آسفونا انتقمنا منه وفي الآية من صفات الله الغضب والانتقام ومن الناحية المسلكية التحذير مما يغضب الله تعالى الآية الرابعة قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم يعني حبسهم عن الخروج معك يا محمد مجاهدين في سبيل الله لهم قضاء وقدر وإن كان قد أمرهم بالغزو دينا وشرعا وأقدرهم عليه حقيقة وحسا لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلم تأمل فثبتهم فيقال وما ذنبهم فيقال حبسهم عن الخروج معك وقبلهم قضاء وقدرا وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا ودينا وأقدرهم عليه حقيقة وحسة لكن لم يعنهم عليه لحكمة اعلمها تبارك وتعالى ولكن تره الله امبعاثهم يعني ابغض الله خروجهم معك للغزو يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لأن الله تعالى تره امبعاثهم يعني خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو لأن عملهم غير خالص لله تعالى والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك ولأنهم إذا خرجوا كانوا كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وإن كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشذ فكره الله بعاتهم فتبطهم يعني جعلهم هممهم كاترة عن الخروج للجهة وقد أقدرهم على الخروج حقيقة وحسا، ولكن ثبتهم فخذ لهم قضاء وقدر وأمرهم بالخروج دينا وشرعا. وقيل قعدوا مع القاعدين. قيل يحتمل أن الله قال ذلك كونا. وقيل قعدوا مع القاعدين. قال ذلك كونا لا شرعا. يعني لما أمر بأن يقع ذلك في ملكه لما قعدوا مع القاعدين. وكرهوا الانبعاث مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إنما قعدوا عن الخروج للجهاد في سبيل الله رب العالمين باختيارهم قعدوا بإرادتهم بما آتاهم الله رب العالمين مما أقدرهم عليه فإنه أقدرهم على الخروج للغزو حقيقة وحسا ولكن هم كرهوا الخروج لم يعنهم الله تبارك وتعالى على الخروج فهذا هو التصبير وخبلانه تبارك وتعالى لهم فلم يهيئ لهم الأسباب فلم يخرجوا غازين في سبيل الله رب العالمين فحينئذ لم اختاروا أذن الله بيقوع ذلك في ملكه فقاله كونا قاله كونا وقيل اقعدوا مع القاعدين هذا محتمل أن يكون الله تبارك وتعالى قد قاله كونا لا شرع هو لا يحب أن يقعد عن الغزو بعد إذ أمر به، إذ أمر به شرعاً ودينًا، والإرادة الشرعية تساوي المحبة كما هو معلوم، فالخروج على حسب ما أمر الله رب العالمين محبوب لله رب العالمين، القعود مبغوض لله رب العالمين، فلما قعدوا كانوا قد أتوا بما يبغضه الله رب العالمين، فاختاروا ذلك كالشرب للخمر وكالآتي للفحشة. فيقع في ملك الله تبارك وتعالى ما يريد الله تبارك وتعالى وإن كان يبغضه فهذه كما ترى إرادة كونية كأنه قال لهم كونا أقعدوا مع القاعدين ويحتمل أن بعضهم قاله لبعض فقال بعضهم لبعض أقعد مع القاعدين ففلن لم يخرج وفلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والآرض ويقول بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من الغز اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا ويمكن أن تجمع بين القولين فأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم قعدوا إلا بإذن الله رب العالمين إلا بقول الله رب العالمين فيمكن أن تجمع بين القولين يعني إذا سمعت وقيل قعدوا مع القاعدين ولكن تره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين فتسأل فيقال لك من الذي قال من قائل هذا القول وقيل قعدوا مع القاعدين فتقول احتمالان الاحتمال الأول أن الله تبارك وتعالى قال ذلك كونا لا شرع والاحتمال الثاني أن يكون بعضهم قد قال ذلك لبعض أقعدوا مع القاعدين فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعتذرنا له واستغفر لنا وكفاناها وتجمع بين القولين وهذا حسن جدا قال الشيخ الشاريخ رحمه الله تعالى وفي الآيات هنا إثبات أن الله عز وجل يكره كره الله بعاثه وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسلوه هذه الصفة ثابتة لله تبارك تعالى بالكتاب والسنة هذا الذي مر كره الله بعاته وقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه إلى قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فدل ذلك كذلك على هذه الصفة وكما في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء كره لكم فالكرهة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى يكره هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل وتكون للعامل كما أن رضا الله كبارك وتعالى يكون عن الشيء عن العمل وعن العامل أيضا فالكراهة التي تكون للعمل كما في هذه الآية التي استدل بها شيخ الإسلام ولكن كره الله بعاكه وكما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فهذه كراهة للعمل وتكون أيضا الكراهه للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه إني أبغض فلانا فأبغضه وهذا رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وصفة الكراهه ثابته بالكتاب والسنة وأيضا الكراهه تكون للعمل وتكون للعامل الآية الخامسة قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر يعني عظمة ومقت تمييز محول عن الفاعل والمقت أشد البغ وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا قولكم ما لا تفعلون ففاعل كبر هو ما تؤول به أم وما دخلت عليه في قوله تعالى أن تقول ما لا تفعلوا كبر مقتَّن عند الله أن تقول ما لا تفعلوا هذه الآية تعليل للآيات التي قبلها وبيان لعاقبتها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتَّن عند الله أن تقولوا ما لا تفعل إن هذا من أثمر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل وجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمري إما كاذب فيما تقول ولكنك تخوف الناس فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة وإما أنك مستكبر عن ما تقول تأمر الناس به ولا تفعله وتنهى الناس عنه وتفعله وهذه من صفات المنافقين كما هو معلوم أنهم يقولون ما لا يفعلون وفي الآية من الصفات المقت وأنه يتفاوت ومن الناحية المسلكية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يقل هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات الغضب والصخط أو الصخط وهما بمعنى والكراهية أن الله تبارك وتعالى يكره والبغض أي المقت الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعل وأما آيات صفة المجيء والإتيان فقد ذكر منها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآيات الآية الأولى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأرض هل ينظرون هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان ومعنى ينظرون هل ينظرون يعني هل ينتظرون يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد هل ينظرون يعني هل ينتظرون هل يتوقعون هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فتجازى كل نفس بما عمله إلا يأتيهم الله في ظلل جمع ظله وهي ما يظلك في ظل من الغمام الغمام السحاب الأبيض الرقيق سمي غماما لأنه يغمو أي يستر ما وراءه لا أن الله في ظلل من الغمام والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام وقضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاقه قوله هل ينظرون هل استفهام بمعنى النفي يعني ما ينظرون وإلا إذا ما جاءت بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي وهذه قاعدة كلما وجدت إلا بعد الاستفهام، فالاستفهام يكون للنفي. هل ينظرون إلا؟ هذا للنفي. يعني ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. فإذا وجدت إلا بعد الاستفهام، فعلم أن الاستفهام قد جاء للنفي. هذه قاعدة. منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن جندب بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي ودميتي يعني جرحت وخرج منك الدم هل أنت إلا إصبع أي ما أنت إلا إصبع دميتي فهذا يفيد النفي استفهام جاءت معه إلا كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام للنفس ومعنى ينظرون هنا ينتظرون لأنها لم تتعد بإله فلو قال ينظرون إلى لتانت بصرا ولم تكن بمعنى الانتظار فلو تعدت بإله لتان معناها النظر بالعين غالبا أما إذا تعدد بنفسها فهي بمعنى ينتظرون أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظل في هنا بمعنى مع فهي للمصاحبة للمعية كما يقولون فهي للمصاحبة في بمعنى مع وهذا مهم جدا لأن الذين أنكروا الصفة صفة الاتيان نظروا إلى هذا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل في لو كانت على أصلها للظرفية يقولون إذن فإن الظل قد أحاطت بالله تبارك وتعالى وهذا ممتنع نعم ولكن في ليست هنا بمعنى الظرفية وليست للظرفية قط وإنما في هنا بمعنى مع فهي للمصاحبة والمعية لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظل محيطة بالله تبارك وتعالى ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقات فقوله تعالى في ظلل أي مع الظلل ففي بمعنى مع. هل ينظرون؟ يعني هل ينتظرون؟ إلا أن يأتيهم فإذا جاءت إلا بعد هل أو بعد الاستفعام فإنها تفيد النفع فيكون ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله بذاته سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم مع ظل من الغمام فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام غمام أبيض ظل عظيم لمجيء الرب تبارك وتعالى وقوله في ظلل من الغمام الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض الرقيق كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل وضللنا عليكم الغمام والسحاب الأبيض يبقي الجو مستميرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة والابيض أجمل منظرا وقوله تعالى والملائكة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 هذا لفظ الشيء هذا مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين وهو عظيم جدا والله الآية الثانية قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك كما في الآية التي مر الاستفهام جاء في سياقه بعد أداة الاستفهام إلا إذا هذا الاستفهام للنفي ينظرون لم تأتي متعدية بإله وإلا لافادت النظر غالبا فهي هنا بمعنى ينتظرون يعني ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم أو يأتي يا ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد أو يأتي بعض آيات ربك أي ينتظرون طلوع الشمس من مغربها وهذا أحد أشرات الساعة الكبار إذا ما وقع أغلق باب التو يقول الشيخ الشارك رحمه الله تعالى هل ينظرون أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال أولا إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحه قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ثانيا أو يأتي ربه يوم القيامة لفصل القضاء وللقضاء بينه ثالثا أو يأتي بعض آيات ربك وهذه طلوع الشمس من مغربها فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه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 منهم التوبة بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل فأما الحالة الأولى فهي انقطاع أوان التوبة بالنسبة لكل من عاين الموت وأما الحالة الثانية وهي طلوع الشمس من مغربها فإنها انقطاع التوبة بالنسبة لعموم الناس فإن التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل من أحد وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرات العمل فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فذكر انقطاع التوبة بالنسبة لكل أحد منهم لمعاينته للموت اليوم ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقض أرواحهم فحينئذ لا تنفعهم توبة ولا تقبل منهم توبة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الثالثة كروع الشمس من مغربها بأوان انقطاع أموم التوبة في الأرض ثم ذكر الله رب العالمين الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وتمرة العمل فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوا يعني عند فصل القضاء بين العباد والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوام ثم لا يستطيعون الخلاص من أعماله الآية الثالثة قوله تعالى كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ و ربك والملك صفّ صفّ كلا في العربية على ثلاثة أوجه حرف ردع وزجر وبمعنى حق وبمعنى إيه فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع والثاني فقوله تعالى كلا إن الإنسان لا يطار أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه كذا قال قول وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعده كلا إن فلو كانت بمعنى حق فكانت تكون كلا أن فهذا اعتراض أن حقا تفتح أن بعدها وكذلك ألا تأتي بمعناه فكذا ينبغي في كلا والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلا وتلك تكسر بعدها إن نح ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر معناه إي والقمر كذا قال النضر ابن شمي وتبعه جماعة منهم ابن مالك وهنا بمعنى ألا فكلها هنا للتنبيه وكل في العربية على هذه الأوجه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يفتح لنا فيه فتحا مباركا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونسأل الله تبارك وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية وأن يرزقنا الإحسان في القول والعمل وأن يحسن ختامنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين